إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله wiu toivatimin alizku kul hiya lil ladhin amanu fi l hayatid لِيصْتَوِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ aw wa har minha wa ma batna ithma wa al bi ghayrir al-haqq wa an likull li ummatin ajalun fa idha ja'aluhum la Ia ben ni ما tammen Uf <laughs> amma allaw minna nafta allaw ma так <laughs> q'al u من قبلكم من الجن ذو خُلقت أم مقتل عانت أختها حط aizandau lon cu vida jamia u qalat aba ulangum li okh araugum fama kana lamum manina min fadlin Oh, <laughs> وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَن كَذَالِكَ نَجْزِي وَقَانُ اللَّهِ لقد جاءت رسولا One is all kunna nin ta diana ulanna udana allah laqad ja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 وَندَ أص حابجَم نت أص حابًَا النار قد وَيد الن م وَدَنا وَّونَ Aum وأذن مؤذن بينهم أن الله عنهم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل ان ت اهو اصحاب الجنه أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صفَت أذ صغُمتِ ia arifunagum uh ah, -huh. ghulul jann natla ودخول الجنه لا خوف عليهم com... <laughs>